يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَاثِرَةً بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَاثِرَةً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 كلا اذا بلغت التراقي وقيل مرقط كلا اذا بلغت التراقي وقيل مرقط وقيل مرقط وظننا انه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى